أنا وانا نزل أصلي ماذا أنوي؟ إن أنا أحصل أجر الخطوات إلى بيت الله سبحانه وتعالى في البخاري ومسلم الحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ المسلم في أحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا وفعت له درجة وحط عنه بها خطيئة ده مش كده وبس مش درجة وخطيئة لا ده في أكتر من كده بل في رواية صحيحة رواها الإمام أحمد وأبو يعلم و و والإمام الطبراني من حديث عقب بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتبه أو كاتبه بكل خطوة يغطوها عشر حسنات بل مش أنا رايح بس دلوانة وانويها كمان وأنا رايح وأنا راجع